بسم الله الرحمن الرحيم عاشراء عاشراء كنن وبدعاء وأفراء وأحزان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم في شهر الله المحرم يوم عاشورا وهذا اليوم له من وله, وله من الفضل على شائر أيام شهر الله المحرم الله به عليه عاشورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام معبا رمضان شهر الله المحرم يا من تشتكي من كثرة السيئات ومن ثقل الوزر وكلنا أنت ويا من تشتكي من كلك الاجتهاد في العمل الصالح كلنا أنت أمامك فرصة من ذهب صوم يوم واحد يكفر ربنا فيه بكرمه ذنوب سنة أنا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر لأنك الزين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم في يوم عاشرة دروس وعبر وفوائد فوائد. فوائد. لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشرة عاشرة يسيع بين الناس حرمة الزوالي شهر الله المحرم وواحد يقول له يا عم الحادي هل تيجي نعمل البناء الشهر الجيد الشهر الجيد المحرم المحرم, المحرم. عليك تعمل الدخلة في الشهر المحرم المحرم يا واد متكحل. يا فقيه زمان ده يوم عاشوره كل الحريم متكحلين متكحلين ليه لك يوم عاشوره يا راجل ده عاشوره ده عاشوره استحمه يوم عاشوره خد شويه تريحة. ما تعياش السنه الا لو كان مرض موت يعني هنخرب البيوت المستشفيات الدكاتره يفلس احنا بس نستحمى يوم عاشوره عاشوره مرشم مرشم بقى, موسم بقى. كالب الطائب برخايا كيلو هياكل كيلو أي حاجة انتائي فيها والسلامة تربة نابت تساي ونحل بإيه وعشورة من عشورة عشورة تعرف عشورة, عشورة, عشورة, عشورة يا عشورة للشيخ خططنا عنهم فارغ أهلان عشورة يا دي وان يا دي عشور, فيدي عشور, فيدي عشور, فيدي عشور, فيدي عشور شعب يحسن التدين عن طريق المعيش إلا من رحمه كل حاجة عندنا عمل لها ممكن عشورة ثنن وبدع أفراح وأحزان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 وأشهد أن محمداً أعبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صلي عليه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 وَتَفَرَّقْنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَلا تَجْعَلْ يَا رَبَّنَا فِينَا وَلا مِنْ بَيْنِنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا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 اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخوتي في الله فنحن نوجع العام الهجري وبيننا وبين العام القادم يومين قط توجع عاما بيدٍ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 وأي نكبات قام من حياتنا مر قد دعنا فيه مفقود وهنأنا فيه بمولود وفرح فيه أقوام وحجنا فيه أقوام أتقرحت فيه أكباد أقوام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 وقتلوا بأمر هولاك ألفي ألف إنسان قتلوا ألفي ألف يعني اثنين مليون مسلم وقتلوا الخليفة العباس وأولاده وسبوا بناته وقعت بغداد في العصر الحديث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 المحضرة عنوانها عاشراء سنن وبدع وأفراح وأحزان عاشراء سنن وبدع وأفراح وأحزان في سهر الله المحرم يوم عاشراء منه وهذا اليوم له من الشرف وله من الفضل على سائر أيام شهر الله المحرم والله به عليم كذلك شهر الله المحرم له من الشرف والسؤد على سائر الشهور ما الله به عليم هو من الأشهر الحرم وانت تعرف ان عدة الشهور عند الله اثنى عشرة شهرة ناشر شهر منها اربعة شهر ذي القعدة وذي والمحرم ورجب في شهر الله المحرم يوم عشوراء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 بعد الفريضه صلاه الليل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اذا من السنه ان نجتهد بعباده الصوم في الله المحرم وان فرض فلا تفرط في التاسع والعاشر من وان فرض فإياك إياك ونحن ننبه مبكرا نوقذ الغافل ننبه الساهي نوقذ النائم نلقذ نظر الله مبكرا نقول أفضل الصيام بعد رمضان في شهر الله المحرم فإن عجزت فلا تعجز عن التاسع والعاشر من فإن عجزت فإياك إياك إياك أن تفرد في صوم يوم عاشراء وإن فردت فقد فاتك من الخير الشيء العظيم ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه ومن حديث ترجمان القرآن البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشورا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 مخالفة لليهود صلت عليه اللهم صلي على محمد وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشراء في الجاهلية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 نحن خلاص ثمانية وعشرين للحجة خلاص بنودع العام الهجري طيب فقبل صوم يوم عشراء روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشراء فقال يكفر السنة الماضية الله أكبر صوم يوم واحد يكفر ذنوب سنة فيا تشتكي من كثرة السيئات ومن ثقل الوزر وكلنا أنت ويا من تشتكي من كلك لاجتهاد في العمل الصالح وكلنا أنت أمامك فرصة من ذهب صوم يوم واحد يكفر ربنا فيه بكرمه ذنوب سنة ماضية. ألا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر في صوم يوم عاشراء دروس وعبر وفوائد الفائد الأولي لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء صامه ها لماذا صام الجواد لانه اليوم الذي اهلك الله فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام فصامه موسى شكرا لله وصامه النبي لانه اولى بموسى من اليهود من الأكاذيب الشائعة اللي هتبتدي تشتغل عليكم في اليومين الجيين دول أول ما شهر الله المحرم يأتي تلاقي ورق مطبوع يوزع على الناس في المساجد إيه الورق ده تلاقي ورقة في فضل صوم يوم عاشوراء ويقول لك بقى يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودين وهو اليوم الذي أخرج الله فيه يونسا من بطن الحوت وهو اليوم الذي رفع فيه عيسى إلى السماء وهو اليوم الذي فدي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 أهلك فيه فرعون المصري ومن معه من أتباعه الكفر من المصريين في زمانه وهو اليوم الذي أنقض الله فيه موسى وهو من بني إسرائيل ومن معه من بني إسرائيل انت كمصريين في يوم عسراء بتحتفلوا بهذه المناسبة فتصومون شكرا لله لأنه أهلك فرعون المصري وأنقذ موسى الإسرائيلي ما هم من بني إسرائيل؟ الله متى خدس من دفا إذا؟ آه طبعا الولاء والبراء احمك مصريين لما بنصم في يوم عاشراء تظهر عندنا عقيدة الولاء والبراء فمع أنه يوم أهلك فيه مصري طاغية فرعون ومن معه من الطغاء وأنقذ فيه إسرائيلي صالح لو سيدنا موسى عليه السلام ومن معه فنحنه نحبه ونوالي من أطاع الله ولو كان عبدا حبسيا ونتبر ونبغض من حارب الله ولو كان حسيبا كرشيا لما نقول أبو لهب نقول إيه الله يلعنه ما إن أبو لهب ده عبد المطالب كرشي نسير عم النبي بس عاش بيحارب الإسلام ومات على الكفر بتحبوه أم تبغضوه نبغضوه لا نحبوه بل نسبوه تبت يد أبي لهب وتب مش دعاء دعا عليه وتشنيع عليه ولما نذكر بلال العبد الأسود الحبش نقول إيه سيدنا بلال رضي الله عنه بلال سيدنا بطاعته لله أبو لهب عليه لعنة الله بحربه لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال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 كفروا بموسى عليه السلام ونحن آمنا به نحن أولى بكل نبي من أمته لأننا نؤمن بجميع الأنبياء ونوكر جميع الأنبياء ولا نكفر بأي نبي انت كمسلم مؤمن بسيدنا عيسى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 ليه؟ لأن الإيمان له ست أركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ولا ورسله كل رسل لا نفرق بين أحد من رسله مش ده كلام ربنا لا نفرق بين أحد من رسله فنحن أولى بكل نبي من أمته اسمع ربنا يقول إيه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم إذن الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل ونحن أولى بكل نبي من أمته ولذلك قال رسولنا لليهود أنا أولى بموسى منكم الفائد الرابع أخالفت سنن الكفار تتجلى عندما عقد النبي نيته لإن عاش إلى قابل ليصومن التاسع مع العاشر ليه مخالفة لليهود ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأمته أن تكون لها هويتها ولها شخصيتها المستقل لكن مع الأسف وقع المحظور واتبعنا سنًا وسنًا من كان قبلنا حذو القزة بالقزة زي ما النبي حذر حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو آه والله تنظر كده في هيئات المسلمين آخر فرنجة تنظر كده لثيابهم لأحوالهم حاجة غريبة لو أحد عايش تحت الأرض قولك سوري ومرسي الله يرحم والدك يا أخي سوري أه. ومرسي أه. خلاص بقى خواجة اتعلم له كلمتين انجليزي فكل نفسه بقى يعني توني بلير خلاص يا أخي لما تكلم الانجليز كان ليه بقى ارطلهم لما تكلم العرب تكلم ده لسانك أفضل لسان نزل به القرآن إنا أنزلناه قرآن إيه عربي أنا قلت مرة كنت في محاضرة فإن بيعتذر لواحد في إدارة المسجد في إدارة المسجد وأخف وقتع بس ما كان راق شوي فبقول له مش هعد راجل محاضرة الجاي قال لي أزيولايك عادي قل ليه أزيولايك دي أزيولايك يعني حاجة يعني عادي في الجيام لي أزيولايك أقول له, يعني أقول له بردون صلى على رسول الله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 عايزين ده بين رجليين الصدر اللي بين نعمل موضه على طول تلاقي الازياء في الجامعات بشته صورها ها الموضه السنه دي مقور واللي بعدها مدور واللي بعدها فوق الركبه واللي بعدها تحت الركبه وبعدين في بقى ميني جيب وفي ميكرو جيب وفي ميني ميني, ميني جيب ده على البحر اللي بيصيفه صح ده مني مني مني ها صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن النبي قال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع ليه مخالفة لليهود ولكم أمرنا رسولنا بمخالفة غيرنا وفروا اللحم وجز الشوارف خالفوا اليهود والمجوس والنصارى والمسركين كتير أولا خالب خالب خالب طب سؤال سؤال اطلاق اللحية مخالفة لغيرنا مش كده طيب السؤال يطلعن هب أن غير المسلمين اطلقوا لحاهم هل نخالفهم فنحلك اللحية مصد واحد زكي قاله قال الله بقى اطلق اللحية ليه مش النبي قال خالفوا اليهود طب حقامات اليهود يطلقون لحاهم كيف تقتد المخالفة في هذا الزمن ان المسلمين يحلقوا اللح قلنا لا دا الحقامات عندهم بس هم الذين يطلقون اللحة النبي امر كل الامة تطلق اللحة مش الشيوخ بس ادي واحد ولو أطلقوا جميعهم اللحاء فلا نخالفهم عندها بحلق لحانة بل نقول لقد وافقونا في الحق الذي نحن عليه فهل فطنت للرد هداك الله واحد يقول طب المسلمة نفس حجاب نقاب افرض غير المسلمات لابسنا الحجاب والنقاب في بسعتها المسلمة تقلع عشان تخالف بأ لا يا عم لو غير المسلمات لبسنا الحجاب نقول وقتها لقد وافقنا المسلمات في, في الحق الذي هن عليه دفايدة دفايدة خامسة من حديث صوم يوم عاشوراء هو سيدنا موسى صاموا ليه أه ليه شكرا لله تعالى زي ما شدنا محمد صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لأن يوم ترفع فيه الأعمال ولأنه هو اليوم الذي ولد فيه فصامه شكرا لله عز وجل شك موسى عليه السلام لما أكرمه الله بالنجاء وأهلك عدوه وأخزاه صام هذا اليوم شكرا لربه عز وجل وقد ذكر الله سبحانه في قرآنه أجر الشاكرين فقال لئن شكرتم لأزيدنكم بل إن الله قسم البشر إلى شاكر وكافر فقال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كفر يعني كفر النعمة يعني جاحد لا بيشكرش ربنا بل إن الله أخبر في آية أنه ما خلق البشر إلا ليشكروا فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأغصار والأفئدة لعلكم إيه تشكرون فكأن الغاية من الخلق هي الشكر وأصبرنا الله بحقيقة مؤسفة فقال وقليل من عبادية الشكور مؤسفة جئوي إن الكل شاكرة والكثرة جاحدة كتل الإنسان ما أكثره خير الله إليه نازل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 يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أنت اللي رايح له بتكدح بتشأك عشان تروح له الكافر والمسلم في هذا سواء المؤمن بيكدح وينصب في الطاعة والكافر بيكدح عشان يحصل الدنيا والاثنين مروحين ولتنين رجعين وكل واحد بيسعى لحتفه ويسعى للقاء ربه فاللهم اجعلنا نسعى اليك سعيا جميلا وارزقنا حسن الخاتمة آمين يبسدنا موسى صام شكرا لله النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن لنا سجدة الشكر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 عند حدوث النعمة أو ذهاب النقمة وقال الجمهور باستحبابها روى أبو جاود وابن ماجة والترمذي وحسنة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصره أو بسر به خر شكرا لله تعالى إذا تشرع عند حدوث نعمة زوجتك بتلد آئل واد سمعت بيصيح استهل نصاريخ إمام الدلسلام القابلة ها مرة عاملة إيه؟ الحمد لله على طول تثبت شكر لله تعالي مش قدوم الولد نعمة؟ سد الشكر فين؟ ما بتثبتش شكر لله ليه؟ أول صاحبنا عن مره يحجاي يا رب ولد ولد يا رب ولد, ولد ولد ولد ولد وبعدين أول ما القابلة تخرج ها جابت ايه؟ مش عاملة ايه؟ جابت ايه؟ تقولش بتجيب من عند البقال؟ جابت ايه يا رجل قول مراتي عاملة ايه هي الاصل دي الحمد لله ربنا اكرم قامت للسلام طيب والولأ والمولود كويس اثبت شكري الله وبعد كده اسأل بقى اذا عند حدوث نعمة او ذهاب نقمة واحد ركب اوتوبيس اه وتشعبط على الباب اوتوبيس بيجي راح صاحبنا واقع وكان العجل هيدوس عليه لكن الله سلم مش في كده نقمة ذهبت عنه ده اول ما يقوم يسجد شكر بس مش بسط الشارع يبقى عدم الأوتوبيه السيجة ترول يهبه بعد كده كان عرصيه بقى سجد شكر يقول اتكاسف اعمله تتكاسف تسجد لله تكاسف من ايه يقول لك الناس مجنون, مجنون ايه يا عمد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 بيقول أن النبي خرج فخرجته من ورائه فدخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه افتقروا مات لما طول في السجود أوي قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال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 سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من أدلة سجود الشكر ما رواه البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا يعني النبي ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان كذلك من أدلة عبادة سجدة السكر أن كعب بن مالك المخلف عن غزو التبوك لما نزل قبول التوبى من في القرآن وبشر خره ساجدا ساكرا لله عز وجل ومن أدلة عبادة سجدة السكر كذلك أن عليا رضي الله عنه وعن جميع الصحابة لما أخبر أخبر أن في قتل أعدائه الخوارج ذا الثدية خر شاجدا لله شكرا إن كده اطمئن أنه على الحق وأنهم على الباطل رجل في دراعه وحمى كثدي المرأة النبي أخبر أنه هيخرج فريق باغي مفسد في الأرض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 التسليم. تحرمها التكبير الله أكبر خلاص بقيت في الصلاة حرمت علي أشياء كانت مباحة خارج الصلاة ينفع أكل وأنا بصلي لا ينفع أشمت عاطس وأنا أصلي لا مع أني ذا كان مباح قبل الصلاة قلت الله أكبر حرمت عليك هذه الأشياء محظورة عليك دلوقت تحرمها التكبير تحليلها ختمها التسليل طيب سجدة الشكر صلى لا مش صلى يقولك نزجد شكر وانا مش متواضع وثوبي مش طاهر ومش ساتر العورة يعني واحدة في بيتها مسيبة شعرة والوقت راح يجيب النتيجة من الامتحان مبروك الوقت جاب تسعين راح تسجدة كده يمشي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 ساجدة الشوك اتعلمناها من يوم عاشوراء كذلك في فائدة سادسة في حديث صوم يوم عاشوراء اللي هو ايه انه بكفر ذنوب سنة ماضية ايه كرم من رب جليل عظيم رحيم كريم اللهم عملنا دائما بفضلك وكرمك لا تعاملنا ابدا بعدلك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 وبشر على بشر فضى اليوم عشر فجعل صومه يكفر السنة ماضية فهو من مكفرات الذنوب ومكفرات الذنوب كثيرة فمن مكفرات الذنوب لاجتهاد في الطاعات قال ربنا سبحانه إن الحسنات ها يذهبنا إيه السيئات من مكفرات الذنوب المواظبة على الصلوات الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر من مكفرات الذنوب كفرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره شنب قال للصحابة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا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 الإسلام يجب ما قبله يهدم اللابلو والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها دي مجموعة أحاديث مكفرات الذنوب كثيرة ومن مكفرات الذنوب صوم يوم عرفة بيكفر الذنوب سنتين وصوم يوم عاشراء وهناك قتب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 المحرم كل المحرم حرم عليك يا راي عايز تعمل الدخلة في الشهر المحرم المحرم يا ودي أفقيه زمانك المحرم المحرام مين قال كيف يجوز لك أن تتزوج في أي شهر وفي أي وقت إلا في حالة واحد ها لما تكون محرم يا راجل بحج أو بعمرة فإن من محظورات الإحرام عقد النكاح أو معافسة الزوجة صح شنو محرم بحج أو بعمرة طب تحللت من العمرة وقاعد في مك هل لي أن أجامع الزوجة ما أمرات خلاص ليس محظوظ ما في ناس عايشة في مكة على طول دي يعني خلاص بقى الله هيا دي الحمل الوحيد لما تبقى لامس احرامك بحجة أو بعمرة ممنوع تكتب كتاب ولا تخطب ولا تقول مقدمات جمع حتى ايه, إيه لا رفثك ولا فسوق لا رفث ولا فسوق خلاص بل لو جامعت زوجتك فسد النسوك يعني أي حاجة تانية ممكن نجبرها الدم بصيام بصدقة ممكن نعملها بدور تاني إنما لو جمعت مراتك وانت بتعج انسى يا حبيب فسد النسك فيشيع عند الناس حرمة الزواج في شهر الله المحر وذا خطأ زائع وشائع وكلام ليس عليه دليل من بدء شهر الله المحرم ويوم عاشوراء فيه الاكتحال والاغتسال في يوم عاشوراء صح؟ تلاقوا يوم عاشوره كل الحريم متكحله متكحلين يوم عاشوره يا اخويا النهارده عاشوره الله طب هو النبي أمر بالتكحول حتى بعض الرجال بيتكحلوا فيهم عسوراء وده في الأرياف معروف إلا بقى الناس الأفاضل اللي عندهم فقه وعلم فمتشتبوش يعني الأرياف ده فيه في الأرياف يعني إيه الناس يفرموك صلى على رسول الله آه. يقول لك النبي هو اللي قال كيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل وتطهر في يوم عاشراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت ها استحمى يوم عاشراء خد شوية ريحة وتتكحل ما تعيش السنة إلا لو كان مرض موت يعني هنخرب بيوت المستشفيات والذكاتر يفلش احنا بس نستحمى يوم شكرا ايه الكلام اولا هذا حديث موضوع من قتلة الحسين النواصب كانوا بيفرحوا في اليوم ده حديث مكذوب موضوع من النواصب قتلة الحسين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 احنا عندنا كمصريين عشورة ده موسم يعني بطاية وازاية فرخاية ها كيلو هياكل اي حاجة نسائي فيها والسلام شربة نابت تسي ونحل بايه بعشورة مين عشورة عشورة مش عارف عشورة ترى عند واحد في العاشر من المحر جبه الطبق أمح بل بليلة يعني وشوية لبن وبتاع وشديب وشعب إيه يقول لك فض عشورة هي دي عشورة للشيخ خطبنا عنها مفارح أهلا عشورة هي دي ما يا سلام هي دي عشورة شعب على الأسف أنا أأسى عندما أقول هذا والله شعب يحسن التدين عن طريق المعدة إلا من رحمه الله كل حاجة عندنا عمل لها موسم النصف من شعبان موسم عشورة موسم إتاني. يقول لك مولد النبي موسم 27 رجب موسم هو الدين عندكم ترجمة إلى طعام وشرب ولك ده في حديث اسمع يا مشيخ في حديث حديث التوسعة على الأهل بالطعام في يوم عشورة الجواب هذا الحديث لا أصل له فالطعام والشراب تركه الدين حسب حاجة الناس وقدرات الناس إنها تحتفل في يوم عشورة بطعام معين ولحمة وابتاع فكهة وملبش ومشيك وبعدين فحلوا هذا قلت من فعل النواصب الذين عاكسوا الشيعة عاكسوا الشيعة ما هو المسلمين في يوم عشورة ثلاث أصناق ناس تقلد أعداء الحسين وتحتفل بهذا اليوم بطريقة غير السنة وناس بتوع التندي بطلتم في اليوم ده دول النواصب ودول الشيعة إنما أهل السنة هم الوسط لا لغة عندهم ولا غلط ولا شطط بنصومه وعايشين يومنا إحنا بنطبخ, بنطبخ لح أو عادي عادي ما جديد عادي لا نخصه بطعام ولا بشرب معين من بدع يوم عاشوراء ودي أشنع بدع أشنع بدع في يوم عاشوراء مواكب الحزن والندب التي يقوم بها الشيعة احنا ما كلنا نشوف الكلام ده شفناه السنة اللي فاتت جي في التلفزيونات جابوا شاعة العراق وشاعة مش عارف ايه وبيلقموا وبتاع وناش استغرابت ان ما كانش يعرف استغراب الجماعة طول بيلقموا ليه وناش مسكة سلاسل وتضرب نفسها بيها ليه وعمل يضرب على صدرهم كده ليه ولي بيلقم وأنا شفت زمان من خلال برنامج في التلفزيون بعض شاعة, شاعة لبنان الواحد يأتي إلى الحجام الحلاق فيحلق له الناصية القصة لقدم دي وينقره بالموسى نقرة في ناصيته نعرة كده بالموس ما تنزلش دم دلوقت كل واحدة دي واخد نعرة نقرة فيه ويمشوا بقى يضابوا على الصدور كده وعلى الرأس هكذا تخيل بقى مجهود وعرق ودم عمل ينقط من الناصية على الوجه تيجي الصور دي بقى تنشر في جميع تلفزيونات العالم يجي واحد بقى أوروبي أمريكي واحد من قوال لنبور بيفكر في الإسلام ويتفرد كده يقول لك الله ايه دول مين دول من الناس المعوامة سيحة دم بعض دي يقولونه دول المسلمين بقى الله هو دا الإسلام إيه التخلف ده إيه الجهل ده فيحجم عن الدخول في هذا الدين بسبب غباوات بعض المسلمين مواكب الحزن والند التي يقوم بها السيعة هي أفضع بدعة في يوم عسورة يقومون في هذا اليوم بسبب الصحابة بسبب الصحابة بسبق الصحاب ولطم الخدود ويستقبلون هذا الشهر بالحزن والهم حتى النساء لا يتزين في شهر المحرم ولا يأكلون اللحم ولا يكرمون الولائم ولا الأفراع بل ولا يتمون عقود الزواد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 يفعل السيعة هذا اسألهم لماذا بتعملوا كده يقولون حزنا على الحسين نقول طيب أيهما أعظم عندكم الحسين أم علي سيدنا علي طبعا أفي ذلك شك سيدنا علي أفضل أفضل سيدنا الحسين أبو الحسين أفضل من الحسين سيدنا علي طيب نقول لقد استشهد علي وما فعلت الأمة هذا وعلي بإجماع الأمة شيع وصنة كله وعلي بإجماع الأمة أفضل من الحسين الله ولقد مات عثمان وهو أفضل عند أهل السنة من علي ومن الحسين ليس في ذلك شك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 ولا نجرح بالرؤوس ولا نضرب أنفسنا بالسلازل ما هذا الخبل هذه صور تصد الناس عن الدخول في دين رب العالمين ورب الكعبة الإسلام حرم النياحة وحرم النب وحرم التصخط على القدر يابدنا تضرب نفسك بالسلسلة لإيه يقول لك عندي عقدة الذنب ما هو أجدادي تخلوا عن الحسين فانك انا مكفر عن الذنب ده طب وانت مالك انت عملته ربنا عدلي يا أخي بيقول ولا تجر وازرة وازرأه هذا ما جنه أبي عليه وما جنيت أنا على أحد من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 قال من العراق قال وعجبا لكم يا أهل العراق تهرقون دم ابن رسول الله وتسألوني عن دم البعوض للي فاتوا لما تخلوا إنما الموجود دلوقتي منهم زنبهم إيه طب ما إحنا مصريين أجددنا كنقرعا بيعبض العقل أبيس والكطة الفرعونية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 بل هو والحسن سيد شباب أهل الجن ونحن نحب الحسين ونتقرب إلى الله بحبه لكنه حب دون غلو حب شرعه لا نرفعه فوق قدره لا لو موجود بنا أنا أحمل حزاءه فوق رأسه وأقبل يده مش وقدمه لو أذن لي راجل عالم عابد بطل مد شرف سيد من سادات المسلمين لكن دم يخلنيش أرفعه فوق قدره فلا أسأله ولا أتوسل به ولا أنذر له ولا أذبح له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 وقال أجعلتني لله ندا كل ما شاء الله ثم ما شئ لبا حب معتد حب معتد بلا غلو وبلا إفراط وبلا تفريط هذه عبر وفوائد أردت أن أقولها أكل لحضرتكم ونحن نستقبل بعد أيام شهر الله المحرم حتى نحسن استقباله وطبعا تصوم يوم عاشوراء والافضل أن تصوم ما عاشوراء و ايه كذلك وان كان ابن القيم وغيره ابن القيم وابن عثيمين ابن القيم عثيمين قال صيام عاشوراء على ثلاثة اقسام تصوم تاسوعاء وعاشوراء فان عجزت فعاشوراء والحادي عشر